الله الصيام جنة برنامج على أمواج اذاعه غردايه من اعداد وتقديم الأستاذة فاضي لا اله الا لا اله بسم الله الله الله و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم في الصيام جنة وعددنا الأول في رمضان اخي المستمع اختي المستمعة أغلق مودنا أحقادك واطرق أبواب الرحمة والمودة فرحم القريب وود البعيد وازرع المساحات البيضاء في حناياك وتخلص من المساحات السوداء في داخلك في رمضان صافح قلبك ابتسم لذاتك صالح نفسك واطلق أسر أحزانك وعلم همومك الطيران بعيدا عنك إننا في رمضان إننا في رمضان اعد ترتيب نفسك، لملم بقايا بقاياك المبعثرة، اقترب من أحلامك البعيدة، اكتشف مواطن الخير في داخلك، وهزم نفسك الأمارة بالسوء. أخي الكريم، في رمضان جاهد نفسك قدر استطاعتك، واغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يدك، وأفسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك، واحذر، واحذر أن تكون من أولئك الذين ينالهم من صيامهم لا ينالهم من صيامهم سوى الجوع والعطش في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام واخفي أمر يمينك عن يسارك وامتنع عن الغيبة كي لا تفطر على لحم لحم أخيك ميتا في رمضان أحذر الضم السيء أو الإساءة لأولئك الذين ضمروا شيئا جميلا فيك وإياك والظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا هو شعارنا في هذا العدد فلنسارع نسارع إلى الجنات نسارع إلى الخيرات نكتب رسالة اعتذار مختصرة لولئك الذين ينامون في ضميرنا ويقلقون نومنا ويغرسون خناجرا في احشاء ذاكرتنا في رمضان افتح قلبك المغلق بمفاتيح التسامح واطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم وضع باقات ظهورك على عتباتهم واحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي هيا هيا نسارع تذكر أولئك الذين كانوا ذات رمضان يملؤون عالمك ثم غيبتهم الأيام عنك ورحلوك الأحلام تاركين خلفهم البقايا الحزينة تملأك الحزن تملأك بالحزن كلما مررت بها أو مرت ذات ذكرى بك هيا نسارع هيا نسارع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 ولا ننسى التوجيه الإلهي العظيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فعلا حتى لا نكون من المسرفين وحتى يحبنا الله لا بد أن نسارع في الخيرات شعار هذا الموسم شعار هذا العدد في الصيام جنة أغمض عينيك بعمق لتدرك حجم نعمة البصر ولتتذكر القبر وظلمة القبر ووحشة القبر وعذاب القبر وأحبة رحلوا تاركين خلفهم حزنا بامتداد الأرض وجرحا باتساع السماء وبقايا مؤلمة تقتلك كل ما لمحتها وذكريات جميلة أكل الحزن أحشاءها وتباكى إن عجزت عن البكاء لعل الله يغفر لنا ولكم وها هي الرياح تدفع أوراق الشجر وتحرك سحائب المغفرة والرحمة من رب غفور قابل للثوب تسبق رحمته غضبه إنه رمضان فيه فيه تقفل أبواب النيران فيه تفتح أبواب الجنان فيه تصفد الشياطين فيه أفضل ليال في السنة فيه ليلة القدر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر فأقبل أخي أقبل ولا تفوت الفرصة أطعم جائعا واسق عطشانا وزر مريضا شيع جنازة اهد ضالا ساعد حيرانا جد التوبة فبادر أخير بادر وارجع إلى ربك رمضان أفقد ذاكرتك الحزينة قدر استطاعتك أفقدها فلا تتحسس طعنات الغدر في ظهرك ولا تحصي عدد هزائمك معهم ولا تسجن نفسك في زنزانة الألم ولا تجلد نفسك بسياط الندم واغفر للذين خذلوك والذين ضيعوك والذين شوهوك والذين قتلوك والذين اغتابوك وأكلوا لحمك ميتا على غفلة منك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 هنا الأحساس بسكون النفس الزمارة للسوف وكسر شهواتها هنا الأحساس بصفاء القلب عن الكلف حتى متى يا قلب تأشاك الظنون والتائهون معذبون والراقدون مغرون الصيام الجنة حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن, مالك عن أبي الزن عن عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إن صائم مرتين والذي نفس بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزبه والحسن بعشر أمثالها هذا الركن وهذا البرنامج يقتبسناه من هذا الحديث الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم والذي روي بروايات كثيرة الصيام جنة هذا نتعلم منه نتعلم منه كثيرا من الأشياء الصائم لم يطالب هنا بترك الزور والعمل به فحسب لأن ذلك مطالب به في كل وقت ولكن طولب بترك ما هو له من حق الرد على المعتدي وإسكاته والانتصار لنفسه فإن شاتمه أحد يترك حق الرد عليه وإن كان حقا له ومباحا له إلا أن حق الصيام مقدم وأتر الصوم له فعالية فكما ترك الطعام والشراب وغيرهما المباحين ومحض حلاله له فكذلك يترك حق الرد على من سبه أو شتمه أو قاتله ويرد عليه بقوله إن صائم نتعلم هذا جيدا من هذا الحديث الشريف الصيام جنة الصيام جنة نترك حق الرد عند السب أو الشتم دعاء رؤية الهلال يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله هذا الشعور يجب أن يملأ قلوبنا ونصدق, ونصدق قولنا مع المولى عز وجل حتى يكون الصيام جنة لأن الصائم إنسان مثالي يجب أن يصل إلى المثالية ضع نفسك في الميثالية فأنت مسلم مسلم مسالم بجميع جوارحك لأن التقوى تملأ قلبك فيفيض اخلاصا ومحبة وخشية وخشوع ويطهر من الحقد والحسد والتقوى ستظهر في منطوق لسانك فكيف عن الكذب والغيبة وعن المساب والمشاتمة بل وعن الرد بل وعن الرد على من يسبك أو يشتمك ويقابلك بالإساءة يجب أن نقابل ذلك بالإحسان اني صائم اني صائم اذا كان هذا حال اللسان فلا بد ان تكون للعين كذلك من مرتبه ومنزله في ذلك أن تكون لها وقاية تجللها وتحجبها عن النظر المحرم كذلك الاذن في سماعها وتسموعها وكذلك بقيه الجوارح تصبح وقاية جن جن وقاية تصبح جن ووقايه تامة عن كل منهي عنه وكفى بالصوم خاصية إن اختصه الله تعالى لنفسه دون بقية الأعمال كما في حديث القدس إن الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وها هي الرياح تدفع أوراق الشجر وتحرك سحائب المغفرة والرحمة من رب غفور قابل للتوب تسبق رحمته غضب إنه رمضان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 واسق عطشانا وزر مريضا شيع جنازه اهد ضالا ساعد حيرانا جد التوبة فبادر أخي بادر وارجع إلى ربك جنة. اللهم إني صائم النفوس النفوس التي لم تتروض على الصبر أثناء الصيام تفعل أفاعلها عند الغضب والشعور بالجوع والعطش وشرعنا للمطهر وجه توجيهته التي تحفظ صيام الصائم وتروض نفسه على الصبر والحلم ففي الحديث الصيام جنة فإذا كان صوم أحدكم أو كان أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل وان امرؤ ان شاته فليقل اني صائم نعود لسنتنا على قولها اني صائم بكل بروده اعصاب هذا يكون جهرا عندما يشتمك احد لكي يردعه عن شتمه وسبه ولكي يبين له ان السبب في عدم الرد عليه والمتامل في الحديث يجد تكرار اني صائم اني صائم وهذا يدل على تكرار هذه الكلمه في حال استرصاله في الشتم والشتم نقولها بهدوء أعصاب وليس بنرفزه وليس كأننا نقول له الآن النصائم صائم وبعد ما نفطر تشوف بسم الله الرحمن الرحيم أخي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 إنما هي لذات للحظات ثم تعطبها ذدم وحسرات ولكن كل أصحاب يتابعونها ومن الصعب أن أتركهم من أجله فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يدي فتقول يا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا عندما أكبر قليلا سوف أت فمن يمسك هذه من لذات من شاب في مقتبل العمر من يوقف مفرق الأصحاب والجماعات والله لقد صدقت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 توب توبة صائم عرف معنى الصيام توبة صائم هل اتوب توبة صائم أجل أخي قبل فوات الأواء اللهم, إني توبت, اللهم إني توبت إليك توبة صائم, توبة صائم. وأنا ابت إليك نادم إنابة إنابة إنابة إنابة. إنابة. إنها توبة صائم مقر نادم مقلع عازم وسوف أقوم الليلة لله على الله يرحمني يا الله اذني لا تصدق ما تسمع لا أزال أراه أمامي كل نفس ذائقة الموت منحان الله لقد مات نعم مات مات وهو ساجد يناجي ربه مات أول ليلة بعد التوبة اذن هكذا نسال الله حسن الخاتمه ونردد في هذا الشهر الكريم اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم اني صائم في كل المواقف اني صائم اتنازل عن حقي اني صائم اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم إن نعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اني صائم اللهم اني صائم واله مسات الصائم همسات للصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات للصائم بالنظر في حياة البشر بمختلف دياناتهم ومجتمعاتهم وتوجهاتهم نجد أن هناك عدد كبير من المشاكل التي نتجت عن العيوب الاجتماعية التي انتشرت في المجتمعات الغربية والشرقية والتي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا المسلمة بشكل كبير والحقيقة أن الحاجة ماسة لعلاج هذه العيوب ليستطيع الإنسان أن يعيش بكرامة وإنسانية والدواء الفعال لهذه الأسقام المجتمعية والنفسية لا تنتجه شركات الأدوية التقليدية وإنما تنتجه شركة تأسست منذ أكثر من ألف وربعمائة عام بقرار من رب العالمين بهدف إخراج البشرية من الظلمات إلى النور وكان المدير التنفيذي لهذه الشركة هو طبيب النفس ومهندس الأخلاق وبناء الأمم وصاحب أعظم مشروع نهضاوية لبناء حضارة إنسانية إنه معلم البشرية ورسول الله إلى الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم ومن أعظم منتجات هذه الشركة الربانية رمضان رمضان هذا المنتج الذي نزل من السماء وصنع بيد البشر ونقله جبريل الأمين أمين الوحي إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة تاريخ الوصول وصلنا هذا المنتج هو رمضان في السنة الثانية من الهجرة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حق الترويج لهذا المنتج صالح لكل مسلم وحقوق الاستفادة محفوظة لكل مسلم أيضا المنتج صالح إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها المنتج يكفي كل من على الأرض متطلبات الحصول على المنتج شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله مميزات هذا المنتج هذا المنتج اللي هو رمضان له مميزات المغفرة الرحمة العتق من النيران تماسك المجتمع شفاء من أمراض البدن وأمراض النفس السعر سعر المنتج بالمجان ألا بنظر من العين كل من ألا من كل من ألا من كل يقول الاستاذ حسام فضل في مقاله رمضان إصلاح للفرد والمجتمع والإنسانية بعد التعرف على المنتج لا بد أن ألفت نظرك الكريم إلى أنه منتج علاجي وتدريبي وتطويري للأفراد والمجتمعات والإنسانية الآن لنتعرف على أهم الآثار العلاجية لهذا المنتج الرمضاني في وصفه دوائية حررها طبيب نفس الإنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستطيع من خلالها علاج وتطهير أنفسنا ومجتمعتنا من هذه العيوب المرض المجتمعي الأول السلبية السلبية انتشرت بيننا فلنؤمن بذلك مناطق انتشار المرض المجتمعات الغربية والشرقية مع وجود خطورة من انتشاره في المجتمعات المسلمة السلبية المتأثر بها الفرد والمجتمع السلبية خطيرة إلى درجة قصوى أسبابها استبدال القوانين الربانية بقوانين وضعية والبعد عن ما أمر به الخالق ووضعه الأعراض عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المركة النتائج تفكك وضعف عام في المجتمع وعدم الأمان العلاج يعالج رمضان هذا المرض عن طريق حثه للناس على الخير ومن أروع, ومن أروع الأمثل على الخير النصح فالمرء ينصح أخاه من باب الأخوة في الإسلام والإصلاح في الأرض نعم فالمسلم يتميز بأنه سفير الله في الأرض يحقق إرادة الله يحقق إرادة الله في إخلاص ودأب وتفاني وحب ويستجيب المنصوح بحب وبسعة صدر وبرغبة في التخلص من ذنوبه وعيوبه تخيل معي هذا المجتمع الرائع الذي أفراده إما, أن... إما ناصح بناء أو منصوح إيجابي في جو من المودة والهدف الواحد إرضاء الله والفوز بالحسنات والمغفرة تخيل معي هذا المجتمع هل سيضاهيه أي مجتمع؟ نعقد العزم في هذا الشهر لنتخلص من السلبية نعم ونكون إيجابي المرض المجتمعي الثاني قلت الحفاظ على الأمانة مناطق انتشار المرض المجتمعات أيضا الغربية والشرقية مع وجود خطورة من انتشاره في المجتمعات المسلمة المتأثر بهذا المرض نحن جميعا أفراد ومجتمع أعراضه الانتهازية واستحلال حقوق الغير الانتهازية واستحلال حقوق الغير نتائج إهدار الوقت والمال وضياع الحقوق نختار هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى علاج لذلك يعالج رمضان هذا المرض عن طريق تنمية الرقبة الذاتيه بأروع منهج تدريبي ممكن ففي رمضان يمتنع المرء عما أحل الله الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب تخيل معي أن الإنسان يتدرب على الامتناع عن الحلال الذي أحله الله لن يكون بمقدوره أن يمتنع عن الحرام الذي يغضب الذي يغضب الله؟ فَخَفِلَ إِلَاهَا فَإِنَّهُ مَنْ خَافَهُ سَكَنَ الْجِنَانَ مُجَاوِرًا جَنَّاتُ عَدْنٍ لَا يَبِيدُنَاعِمُهَا أَبَدًا يُخَالِطُ رُوحَهُ رَيْحَانَا وَلَمَنْ عَصَانَا نَارٌ يُقَالُ لَهَا لَذَّةُ تحرق جنات عدن لا يذوق ناعمها ابدا يخالط روحه ريحانا ولمن عصانا نار يقال لها تشمل الوجوه وتحرق الابدان الجانب الثاني من علاج قلة الحفاظ على الأمانة في المجتمعات الشرقية والغربية وظهور بعض هذه الأعراض في المجتمعات المسلمة فيقول الكاتب هو العلاج ينطلق من حقيقة أن أرقى منتجات الحضارة الإنسانية هي الرقبه الذاتية ونسق القيم المضبوط الذي يتكون من معايير كثيرة يمكن اختصارها في الفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الناس عليها فالشهر المبارك يدرب المسلمين يدربنا نحن على الرقابة الذاتية فكل مسلم رقيب مثال على ذاته ويتجدد هذا التدريب على الرقابة كل عام ولك أن تتخيل كم الميزانيات التي ترصدها المجتمعات الغربية لبناء أنظمة مراقبة وسماعات وكاميرات لصبر أغوار الميادين والمكاتب وأماكن العمل لكنها لا تستطيع صبر أغوار النفس الإنسانية وللدخول إلى ثنايا القلب أو رصد ما يرد في الخاطر تخيل كم التكلفة الاقتصادية لبرامج هذه الأنظمة، أنظمة الرقابة الجزئية التي تعالج الأعراض ولا تعالج المرض إن النظام الرقابي الوحيد الذي يستطيع تحقيق هذا هو النظام الرمضاني فسبحان الذي أحسن كل شيء صنع هذه كانت همسات, همسات للصائمين من خلال مقال جيده سنواصل بها في العداد المقبله وإلى رسائل قصيرة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟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 استقبلها بقلب حامد وشاكر للنعم الكثيرة التي منحها الله لك وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه الرسالة الأولى اتق الله في الخلوات الشاهد هو الحاكم إذا أردت أن يرزقك أو يزيد رزقك اكتر من الصدقة. امتثل بالصالحين الذين مضوا الذين كانوا مدبرين عن الدنيا وهي مقبلة أشد. اشد اقبالها على الناس امتثل بالصالحين الذين مضوا الذين كانوا مدبرين عن الدنيا وهي مقبلة اشد اقبالها على الدنيا وهي مدبرة احرص على ان تبقى على وضوء دائم في الليل والنهار في الحضر والسفر إذا, وجد إذا وجب عليك الغسل فلا تخرج من منزلك ولا تأكل حتى تغتسل كن دائما على طهارة أي على وضوء لتكن من رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين لا تتحرك بحركة إلا من الله وإلى الله واعلم أنك في عين الله سبحانه سرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله الحظي اخي صلاحك في الدارين مرتهن بطاعه الله ترجوه وتخشاه فقرأ اخي كتاب الله محتسبا واسلك سبيلا رسول الله يرضاه نهج لترتيل وحي الله منتظم العلم ابدعه والعقل املاه اخي الرساله الثانيه إن رمضان مزرعة الاخره فهل نحن زراع هل من زارع هل من زارع نبدأ في الزرع رمضان فرصة للتائبين فهل من تائب نتوب ونعقد العزم على ذلك فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي ويا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي ويا قلوب الصائمين لا تهجعي ويا ذنوب التائبين لا ترجعي ويا أرض الهوى ابلعي ماءك ويا سماء النفوس اقلعي وغيظ نار الشهوى واستوت النفوس إلى بارئها وخالقها وقيل بعدا للقوم الظالمين المسرفين أيها الاخوه إن رمضان مزرعة الآخرة فهل من زرع؟ نمضي ويصحبنا التفاؤل قائدا ومسيرنا بعزيمة ووثاب زان الحياة وضوحنا وودادنا مشروعنا فيها رضا الوهابي صيد القرار بحكمه وقلوبنا تهفو لغيث سحابٍ مهما تواجهنا المصاعب مندرِ لجلادها بحماسه وصلاب إن النجاح مصاحب لمبادر كتمازج الازهار في الاطياقي ايها الاخوه الرسالة الثالثة في هذا الشهر المبارك فرص للتأمل ووقفات للنظر لننظر في أحوالنا ونفكر في قضايا أمتنا تأمل تأمل فإن التأمل يحرك قلوبنا ويستثير هممنا لتدارك ما قصرنا فيه من واجباتنا وأماناتنا وتفكر وتفكر تفكرا يقود على العمل لاستدراك ما فرطنا فيه من حق ربنا وديننا ودعوتنا وأول ما ينبغي أن نفكر فيه سرعة الليالي والأيام وفجأة تسرم الشهور والأعوام والأعمار تطوى والأجيال تفنى والأجال تقضى والمؤمل يقعد به أمله والمسوف يعاتبه أجله ولو سألنا, ولو سألنا أنفسنا كم من, من صام معنا رمضان بالأمس لم يشهده اليوم اذا هذا الشهر المبارك فرصة للعمل فرصة للعمل فلنعمل وقبل العمل نتأمل وقبل التأمل وقبل العمل ندعو الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب نَمُنْ سَرِجُنْ أَبَشِرْ شَفِيرْ فَإِنَّ الْفَارِجَ مَأْبُو إِنَّهُ السُّيُقْطَعُ أَحْيَانًا بِصَاحِبِهِ لَا فَإِنَّ الْكَافِيَ اللهُ يَا صَاحِبَ أخي أختي إذا اقترفت الذنوب وتابع الله عليك النعم فاعلم أن هذا امهال وليس إهمالا من الله سبحانه واستعد واستعذ بالله من أن يكون هذا استدراجا أصلح سريرتك يتكفر الله بعلانيتك أخي قلل من الشهوات تقنع بما عندك تجنب الذنوب يسهل عليك الموت وتشتاق للقاء الله ياك وما تختاره النفس إلا أن يكون شرع الله تعالى معها كن دوماً, لنفسك كن دوما لنفسك لائما معاتبا ولا تسلمها لهواها إن كنت على شهوة فأنت على خطر عظيم لا تبارز الله سبحانه وتعالى بمعصية ولا تكن خصيما لا تكن خصما لنفسك على ربك لتستزيده من رزقك ووجاهك ولكن كن, كن حليما كن داعيا كن مشفقا وكن عابدا لله وإلى روحانيات الصائمين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 الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم القيامه أخي حياة الإنسان يجب أن تراجع في هذا الشهر رحانيات الصائمين تقول لك قف مع نفسك أيها الإنسان وحاسبها جيدا على تقصيرها في حق خالقها وقل لها يا نفس لله توبي كفايا نفس ما كان كفاك هوا وعسيانا أيها المسلم انطلق في طريقك إلى الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح ولا ترجع إلى الوراء وتنتكس بعد الهداية بل اسأل الله التوبة وحسن الاستقامة ورد دائما اللهم يا مقلب القلوب والأبصار تبت قلبي على دينك اسأل نفسك أخي اسأل نفسك بصدق لا يغرك إمهال الله لك اشكر نعمة الله تعالى لك أن أمهلك إلى هذه اللحظة نعمة عظيمة أن تدرك رمضان ونعمة عظيمة أن توفق للخير في رمضان فاسأل نفسك أخي متى التوبة إن لم تكن في هذه الأيام؟ متى دفع المهور للحور العين في الجنان؟ إذا لم تكن في رمضان إن أبواب الجنة قد فتحت لك أيها التائب الصائم فلماذا هذا الجفاء لماذا هذا الجفاء لمن يقابلك بالإحسان لماذا هذا الإعراض لمن يقابلك بالغفران ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أخي أيها المسلم لا تدخل أي مكان يكون سببا لمعصية الله عز وجل ولا تدخل بقدمك إلى معصية خالق ممنوع الدخول أخي المسلم الأيام تدور والسنين تمضي، فأحرص على استغلال وقتك في الخيرات والطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات وأكثر أكثر والنكثر من قراءة القرآن قبل أن تكون تاريخا لمن بعدك لا يذكرون إلا اسمك ويقولون الله يرحمه أكن هذا العناد في نفسك من أجل الشهوات إنما هي لذات للحظات ثم تعقبها ندم وحسرات أهو من أجلك ام هو من اجل الجلساء والاصحاب فستعلم حقيقتهم يوم تعض على يديك فتقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ام يا ترى هو الشيطان فعشرات الايات في القران تحذرك منه وأنه العدو الأول للإنسان وقد صفد في رمضان اذا كن صادقا مع نفسك كن صادقا وواجه نفسك ولو مرة ولول مرة إنها نفسك إنها نفسك الأمارة قل لها حاورها لقد ظللت طريق الهدى فقفي واسألي تدبري أمرك وتأملي قبل أن لا تمهلي يا عجبا أريد حياتك ونفسي تريد مقتلي فيا من في الصباح نوم وغفلات ويا من في الليل تتبع للشهوات أين أنت من أقوام يتسابقون هذه الأيام على الخيرات بكل صراحة بكل صراحة ومكاشفه بماذا عساها تجيبك نفسك أخي أيها المسلم إن الشيطان يزين لنا الطريق حتى نزلق فيه ونسقط إلى الهاوية فلنستعن بالله ونتعود من الشيطان الرجيم ونرجمه بالآيات الزواجر إن كيد الشيطان كان ضعيف أخي المسلم كن دائما الاتصال مع الله عز وجل بالصلاة والذكر والدعاء خاصة هذه الأيام المباركات وكل ما يوثق الاتصال بالله تبارك وتعالى وإذا همك أي أمر فاستعن بالله عز وجل فإنه خير معين أمامك, أمامك إشارات إشارة قف قبل البدء بأي عمل واسأل نفسك هل هذا العمل يرضي الله عز وجل وهل هو خالصا لله عز وجل أم للبشر نصيب من حركاته وسكناته أخي المسلم إن الشيطان يزيلنا الطريق فنقطع عنه هذا الطريق لا تهلك نفسك بالتسويف والمماطله لا تهلك أخي نفسك بالخداع فالأيام تمضي والعمر يجري وأنت لا تدري الموت أمامك القبر منامك بين يدي العليم البصير سؤالك رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له ليس لك عذر ولا حجه بل الإنسان على نفسه بصيرة فهي يا أخي اكسر حاجز الخوف لا تتخوف من التوبة لا تخاف من الاستقامة كما يفعل الكثير تذكر أن مبادرة واحدة أفضل من مئة كلمة تذكر أن الأفعال هي الطريق إلى النجاح وأن إشعال شمعة واحدة خير من أن تتذمر من الظلام ألف مره ومن يتهيب صعود الجبال ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر فيا كل غافل يا كل غافل وكلنا غافلون ويا كل مسوف وكلنا مسوفون ويا كل غريق وكلنا غارقون استعذ بالله من شر نفسك استعذ بالله من شر نفسك تلك التي لم تنتصر عليها ولم تفلح حتى الآن رغم مضي الكثير من الأيام أخي المسلم روحانيات الصائمين كثيرة وكثيرة أمامك طريق ضيق هذا الطريق لا يتسع إلا لشخص واحد إلا لشخص واحد بكفنه فاسأل الله أن تكون ممن يوسع مقامهم وتغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد وعمل لذلك واستعد بالله من الظلمه والضيق وما لها وأعمل لذلك الضيق حتى يوسع لك أخي المسلم تزود تزود بالوقود هذا موسم الوقود وموسم الطاقة وموسم الإيجابية فإن الطريق طويل والنهاية إما إلى الجنة أو النار أخي أمامك إشارة أحذر فأحذر لأن الأيام تضور والسنين تمضي أحذر أن تضيع الوقت أحذر أن يضيع معك منك رمضان أحذر أن يمر في النوم ويمر في السهرات وما لا يرضي الله الحذر مطلوب وواجب حكم وعبر للصائم وعبر للصائم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 قصتنا في هذا العدد الأول من قصص العبضات والعبر والحكم من هذا الشهر التي يجب أن نكتسبها في هذا الشهر بعنوان أنا الآن محبوس في الثلاجة بقلم محمود القلعوي يذكر أن هناك ثلاجة كبيرة تابعة لشركة بيع المواد الغدائية ويوم من الأيام دخل عامل إلى الثلاجة وكانت عبارة عن غرفة كبيرة دخل العامل لكي يجرد الصناديق التي بالداخل، وفجأة وبالخطأ أغلق أغلق عليه الباب. طرق الباب عدة مرات ولم يفتح له أحد، لم يفتح له أحد. وكان في نهاية الدوام وفي آخر الأسبوع، حيث أن اليومين القادمين عطلة، فعرف الرجل أنه سوف يهلك. لا أحد يسمع طرقه للباب. جلس ينتظر مصيره، وبعد يومين فتح الباب من طرف الموظفين. وفعلا وجدوا الرجل قد توفي ووجدوا بجانبه ورقة كتب عليها ما كان يشعر به قبل وفاته وجدوه قد كتب أنا الآن محبوس في هذه التلاجة أحس بأطرافي أحس بأطرافي بدأت تتجمد أشعر بتنميل في أطرافي أشعر أنني لا أستطيع أن أتحرك أشعر أنني أموت أموت من البرد وبدأت الكتابة تضعف شيئا فشيئا حتى أصبح الخط ضعيف إلى أن انقطع العجيب العجيب إخواني الصائمين أن الثلاجة كانت مطفأة ولم تكن متصلة بالكهرباء إطلاقا الثلاجة كانت مطفأة ولم تكن متصلة بالكهرباء إطلاقا برأيكم من الذي قتل هذا الرجل؟ لم يكن سوى الوهم الذي كان يعيشه كان يعتقد بما أنه في الثلاجة اذا الجو بارد جدا تحت الصفر وأنه سيموت واعتقاده هذا الذي جعله يموت حقيقة الاعتقاد له دور مهم جدا في حياتنا فلا نضع أنفسنا في ثلاجات غير متصلة بالكهرباء ونتخيل أنها متصلة بالكهرباء نحن اليوم في شهر الصيام شهر حار جدا شهر الصيف شهر درج الحرارة ليست تحت الصفر ولكنها قريبة من المئة لا تتخيل أنها قريبة من المئة الذي قال نعم فليست قريبة من المئة فهي إذا وصلت للربعين والخمسة وأربعين هناك المكيفات وهناك الوسائل وهناك وهناك. فالاعتقاد اعتقد أنك تعيش في ثلاثين درجة أو سبعة وثلاثين درجة وسوف تشعر وتقنع نفسك بذلك وسوف تعبد الله كما أمرك ولا نجعل لا نجعل الحرارة وارتفاع درج الحرارة أو انخفاضها سبب لموتنا. قصص التائبين أنين المذنبين آهات النادمين. تقول للغافلين المفرطين من أمثالنا رغم أنف من أذرك رمضان فلم يغفر له فويل للمعاندين ويل للقاسيه قلوبهم عجبا لم يؤثر فيهم الصيام لم يتعظوا حتى وهم في رمضان يقول أحدهم لماذا هم يبكون ولا أبكي؟ لماذا هم يبكون ولا أبكي؟ لماذا أحاول أن أبكي فلا أستطيع؟ الجميع من بجانبي وأمامي وخلفي يبكون وأنا لا لماذا؟ لماذا؟ كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فبسبب أفعالك حجب قلبك عن الخير بسبب أفعالك حجبت دمعتك عن السيلان عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين بادت تحرس في سبيل الله أخي ابن الإسلام أيها العاقل يبن الكرام أيها الحبيب هل تسمع الكلام؟ فنحن في رمضان نحن في رمضان ونحن في رمضان لا بد أن نراجع أنفسنا لا بد أن نستعد ونحن في بداية هذا الشهر الكريم أخي المسلم أخي الصائم أثبتت الدراسات الحديثة أن للرسائل السلبية الموجهة للعقل الباطن للإنسان تأثيراً فعالاً وخطيراً على أفكار الفرد ومعتقداته، وبالتالي سلوكه وتصرفاته فعندما يستقبل أحدنا رسائل سلبية تقلل من قدر قدره ومكانته أو من مواهبه وأفكاره مثل أنت لست أفضل. ومغيرك لا يمكن أن تنجح إلى آخره رمضان هناك حرارة لا يمكنني القيام لا يمكن لا يستطيع الأكل أنا منهك أنا متعب أنا صهرت البارحة أنا أنا وكذا هذه الرسائل السلبية عندما تصل إلى العقل الباطن فإنها ترسخ فيه ثم عند أي محاولة بعد ذلك للعمل وعمل عنقمة برمج العقل الباطن فلن تستطيع لهذا من اليوم نبعث رسائل سلبية يقول الأستاذ عبد الكريم الكحل يجب عليك ان تخيل دماغك على أنه مجموعة من الأجهزة الهندسية الدقيقة والتي تعمل وفق برنامج محدد أنت من سيدير هذا البرنامج وهذا هو مفتاح النجاح النجاح في رمضان نتخيله نعيشه وسوف ندركه في الدنيا والآخرة إلى هنا إخواني أخواتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء لا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 الصيام جنة برنامج على امواج اذاعه غردايه من اعداد وتقديم الاستاذ فاطمه ناصر